الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أتين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل رعنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون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 وما أدراك ما عيديون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضعة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسني من عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا من يتوامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فتحين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون